يا حبيبي, عنها. الليل حفلة عنها. الفرح الفرح يا حبيبي يا حسين نور عيني يا حبيبي يا حسين نور عيني يا حبيبي <تصفيق> حسين عيني يا حسين نور عيني يا حسين نور عيني, حسين نور عيني حسين <تصفيق> احتفل الفرح وغدت تمشي بالتهاني الليله شاديها صدح والطيور تصفق بجناحها والطيور تصفق بجناحها يا حبيبي يا حسين نور عيني يا حبيبي يا حسين يا حبيبي يا حسين يا حبيبي يا حسين يا حبيبي يا حسين, يا حبيبي يا حسين. ليلة رضوان احتفل وبدا الفرح ليلة رضوان احتفل وبدا الفرح سنة الحروف جت تمشي مرح بالتهاني ليل اشاديها صدح والطيور تصفق بجناحها والطيور تصفق ب... يا حبيبي يا حسين نور عيني يا حبيبي يا حسين جاوب. يا حبيبي يا حسين ايه لالا بجنان الخلد صرح تفعل نحرصاتي سلسبيل عليها ساد حلوه الحفله العسل ذاك الزلال الله وصط لذته عنها الله وصط لذته بقرانها الله وصط ها يا حبيبي يا حسين نوره يا حبيبي يا حسين هلا يا حبيبي يا حسين لا لا حلوه لا لا حلوه لا لا من ينشر على الحور وكلها تهل هج من عليها برحمته من عليها برحمته ديانها يا, يا حسين ويا حسين هلا يا حبيبي يا الحبيبك يا, حبيبي يا اي مولد الليله ولد هذا الولد تحتفل كل اللي تحب بكل بلد تحتفل كل حتى من مهد ظهرت حي المهد اايه يسطع للعرش برهانها اايه يسطع للعرش ها يا حبيبي يا حسين هلا يا حبيبي يا حسين يا حبيبي يا حسين الا يا حبيبي يا حسين اي ليله حلوه ليله حلوه ليله حلوة لو تطب جلد الخلق تعشفت رضوان من ينشر وارد على الحور وكل هتل هجبل من عليها برحمته ديانها من عليها برحمته ديانها يا حبيبي يا نور عيني يا حسين يا حبيبي يا حسين يا حبيبي يا حسين, يا حبيبي يا حسين. يا حبيبي يا حسين يا حبيبي يا حسين ايه مولد الليله ولاد الحبل ولد تحتفل الكل تحبه بكل بلد حتى من مهد ظهرت حي المهد آيه يسطع للعرش برهانها آيه يسطع للعرش برهانها آيه يسطع يا حبيبي يا حبيبي يا حسين هلا يا حبيبي يا حسين يا حبيبي يا حسين يا حبيبي يا حسين ايه يا حبيبي يا حسين ايه يا حبيبي يا حسين خذ خذ يا حبيبي يا حسين